أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن صُخْرٍ وَبَارَكَ فِيهَا وَقَضَرَ فِيهَا أَقْوَاسَ حِثَى أَبْطَا فِي أربعة أَيَّامِ سَوَاءٍ لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ سَوَّاهُ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ هَلْ أَبْدِئُ فِيكِ قال ساعتين صائين فقبع نقبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء إن أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وفقه ذلك تقدير العزيز العليم. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ فَاعِقَةً مِّثْلَ فَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذِ إِذَا أَخْذَهُمُ الرَّسُولُ مِنْ جِنِّهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملاهكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فإن عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة اولا يروا أن الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون اعوذ بالله, بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المقبل لازم يعكس انه عوايه فجرات او كميتها صارت تفصيلا قال سبحانه الا وحي يقول انكم حيث توسعوا لها دي سيس وردوا مكية خريش وكان شاكنا هنا رسول القنينك عدد نصريع اللي بيه جريت وقدوا لأخيه إلا هو رسول كعفة قبطيه ويه إلهي بنكو قداريه هلكا كدهو هو يسبد لك لكن إلهي في يومين maamul gudahooda waxay dadayna ma weeyay الله lagu Allah haa u waad badan oo dhulkaadu jeed ee buurhiisa iyo jeedi nifiyabadiisiyo waxaa kala badan esa u kala duwan esa u ballaran sida aduunka oo dhan meesha taktada ugu fidsan ilaahay qallawma ma xiriifaa sabooray ilaahay waan waxba agoorin oo waxba aanayn oo tabar daran oo sida dhulka Ilaahay u abuuray subhana wa ta'ala niyad u qalashayna tan fadlihihi waynaa sidaa oo wuu dhammaqay qofreen laalik rabu alalamin kan sida yeleey ee dhulkaaba maamuluhu is ku abuuray ee a suqoonay tan ninka u sameeyay tan wa habu alalamin waj'ala mabda'ati awartihi ilaa samaa'i wa billahi tawaramay waj'ala usuliyya laha arday dakhayda sawaasiya buuro min fawqiha kadusha ka saalan sanaa tamma ray lawa aidoodi ka badan ilahi in qushaagu yalaan labo buuraan waxa dusha looga saaray dulka anti min او دولك سكر ريوي او اطقيني وباركة الهي وبركي فيها ارضاني بحيالة وقدر اوحى مناصعه ومخلوقه عنان بني اذن يضير كيبه الهي دولك سكر نيوي وقصصها وقدر الهي وقدره فيها ارضاني بحيالة قواتها قولتك هذه وهي اللي عني لها في اربعة ايام لهم الموت اي افر ما الموت لحو دولي سواء والسنينين لسا ادينكوا سؤالنا يومي أرسل سؤال يدو أفر والله يلا واحد أقوى أو حتى ما هو وجعل وصوي لك فيها على البحر واسع من فوقها كقرية وبارك إلى يوب بركتها وترك لها يستوي كبر فوقها إلى يسفن وصارق من كل قصة كل إنساني وكل نريد وقدرة فيها إلى يقود رأقوها ساق خود كل جعن لها في أربعة أيام إلى يصع ورق خود كذي وسهيل كل كاردن ورول في أقطام ياري في أربعة أيام لحم المذكورين سواء للسائر والسمين لا تك سعالي ويو ويرسله في مستوى أنتم دولك أوريكدي في مستوى ووقص ب إلى السماء إلى هذا المستوى لقدم بيتواقص بيدن فسرت سماه ووقصه والحالية الدخان أيقظته فقال الله وسقير السمادي يا دولك فقال الله وسقير السمادي يا الأرض إيه يا إيه ماذا وعن حالة انت ويا بيعثا او كرهما قصب ايضا امار وعن اذا امره يقصب الا امار اما هدينكاله ايضا او وحي عنين صار الصميق لا ولا ميصصمي قالتا وحيدا افتنا وعن الله اماره كاكه يوهى النفر رلق الله الهي وخير وحا صصصر صمد الله وخير وحا يصدج رب سبحانه وتعالى امر كيسا لا اماره مالكو هل ايضا وحيد كل جوابين cm atay ta annau san aha oo kuya in nogal hayaa mui an na la eman in nau waan na oo dan wa nagaereiya waanana faata sumest waa iila sama marku hulki iya weijaay sae oo dan ila in sumha aafar mamo widdohood o kweke oo waxalba uugudaay siray tuestwa dintakeddit u kasta ila samau willeh o kaswal xiyo toan sama marka mid diwaga karou a sama waxa karo فليلدد بالسماوات إلى السماوات من الثقف سورة الحج لا يحرك حريح خصوة حج فقال الله إلهي وسلكي والسماوات وللأرض دلقي لبضغي يلطوع وحين انفر الله إماد إذنكو يعترسون أو كرها أما استقصر قراء إماد قال السعب سينا الطائعين فقد هن وفارقي إلهي سمعنا وثلاث سماوات حار أيهم تضوصهم في يومين لما المهن. دولك مثل إلهي وفعه وريس محن الله وطالعه هي وشيدي في إساءها والبن ومخلوقها إلهي وفعه أفرم الموضوع السمادينا في يومين ووحاق إلهي هو في كل سماع أمرها سماوة الإلهي أمر بصي وحاها سماع السايعيان إلهيان سماع إنك لينو أمره وإلهي سبحانه ومرياه وزينا وانقو ثمان الدنيا ما أدنيا سمالا سكاده بمصابيحة حكازا فوق wa وجعلناها wudjalnaa wa xikaa wa hankadnaa xifdan dhowritaan samada lagu dhowray shaatiin sa iyo wixii ilaahay u soo إلى waxa uu u tarageeyay u aado dhan baa laga ilaalinay shaadinta laga ilaalinay malaa'iisa soo degaystan daliga ka cuslaye waxa abuulay ee salaaydin ka waran sameeyay wa waxa dhalka ka fiqdiru alaybi allah gaalib فقدامنا إلهي سماوات هو فارق عشترو على السماوات حاليهين في, في يومين لما المسجوده دي واللهي أفرمتها ستوى اللح لأسى المخلوق وردن إلهي وقعه رسل سبحانه وتعالى ووحا في كل سماعين أمرها سماوالبي إلهي أمر بسيئ إلهي وحقوق حيوديه أمري أمر سا يالبه سماوالبي إلهي سبحانه وحا على قاهل الصدع وإن حكاها في يول وحفظا وجعلناها وحكيها وحنكدلنا حفظا مورتان سمعها لغو الى علينا لغو وعدهين اياه ولغا الى علينا ذلك تقدير العزيزة كافي وحاوي وتقدير العزيز قال لي عزيزة قدرك يا العلم العلم قبرنا سينا عرضوك نبي الله ينحن الله يهدي جيد فلا يسوي الهي ساوح وقعدين فقل وحاتها وصي عودي سهوته صي فقل وحاتها با هندلتك منكوها الكامير حتى لما ساد يدن جيدا عف او يهلكا كوجو فين عرضوا هديج السدان فقولوا حات هذا انذرتم وحائلين قديا ساعقه تنقيره او مثل ساعقه عادل عاق قيردي كدوي او قرا وتمودت كدوي او قرا هرا جير عت كدوي او كانن ذل كان اله سبحانه وتعالى وتعالى ان الانسان اذا بدا ان كقيريو كلن اد هذا وحاينين كدقى يادا ساعقة كانت بواقية خيروه مثل ساعقة تعادل كي هر عبو القرأ والثمودة هي الثمودة القرأ إذ وقت يبقى الوقي ليه اقول لبابيه اللي هراجي جاءتهم الرسول الرسول هؤتمت من بين أيديهم هرسول ومن خلقهم قباشه قائلين يا أنبياده له الرسول ألا تعبدوها عاودين إلا الله إلهي موين شعروا وحيد لهم لو شاء ربنا صبق أنه هدوه دوني لها لأنزل ملايكة malaay buu nugu soo dagin laha bayna anagu bay dhambay warshil tan bi waxa la yidii soo dhigo ilaahi idiin soo dhabay ka xiruna waadi next one kokko faraayo murubayna iyo bayna waqtiga ciilay subhanahu wa ta'ala saaxay ku dibayoo halagow ma taasanin ka digay adoo soo duca خراي يا جباب شيوالباي waxa ugu sheegay dhanwalbay ka gijimaad demu شيوالباي waxa u caddeeyay شيوالباي waxa ugu sheegay habeeyni maalin kor iyo hoos sir iyo jahad شيوال مين dayay idoon xaq dhanwalbay ugu gijimaad demu شيوالbاي waxa u caddeeyay iyo qadahay saalin iyagoo dhahay subhanallah Allahu ta'ala dhul ila Allah ilahe abu qalu عادوا رب كان لها الىه لانزل ملائكهن ملائك جسد الجن لها ورسل نوغدغلا فانا بما ارسلتي كافرون فانعاده مصر هي عاد فاستكبروا في الارض ذلك استكبر يا الحق الحق الان وقالوا وحي دهن من الشد يان نغثو يا نغدر مننا حاجه ما قوه الحج حب صفيدي يا ابن وجهي ديسف نغيرك ما واحد نغثو بدن باجد صفيدي هم عليك سبحانه وتعالى كبر كلكا سوغار قالوا وحي من اشد منا حقا نجا ياكدرا هو تنحق حوب او لم يروه قال لي مين ان الله الهي اللي قال لي, لي خلقهم اضوري هو يساو الشهدين والدري منهم حق هذا هو تنحق حوب وكانو حيحا يا نمان كاسب اعيات كنا عياتها ما يجب ان تكون اكتب يدو كاسب اعيات فارسلنا عري فارسلنا وان عليهم دوشو هذا سيحن ضبايل فارسران او دواق ضران او e di erdne wil pa w ernehul do siw si ayanin malmo bi me sain o ba sahau malma an baraka ya ga ula obirae ku ha bas kuaha oo si sab أوين فكروا يقول فترى قوم فيها سرعة كل ود ما خصصت له قديقوا أون بعينه ما رح كذا يكذب سو إنتي خروق على قبض أيام الله حليل قيو إيو عظم رئيس يد كمرح أيرو كسول ولا ضعفهم فأخطلنا واندهم عليهم دشوا ريحهم ضواير وصار سرعة هذا الواقع في القرون رواية صدر في أيام المعالم صور معالمها صور نحاسات باصقها معالمها هي لذيطان سنودة لنسينه هذا الخزي على في الدولي على في الدوليين هي في الحياة دي نرش أدون أدون كمان عذاب تقول لهم ولا عذاب الاخرة ما ولا تسلقوا ولا عذاب أخرى عذاب كذا أخذ كثير دولي برانو ويكثير دوليين وهم بيو الله ينصرون اللوحيرين ماي ولا جاري مهي وعلي سبحانه وتعالى وحصى كل عيس وحضوا يشعر نحسات خلوشي داية عنه قد قال لي عذاب الخدي عذاب دلية الهي ضلك عاصية دلية في الحياة دينا أنا رش عذوب كثان عذبك واحد دلية وقده روي عمره لسن ولا عذابه الآخرة كذا أخذ كذي دلين بلان و كذي دلبا وهم لا ينصرون وأما كمود كذب مود ياجل فهديناهم حق ما أضبهم فاستحبوا حج على ذم العم إن بل أنت يجهل يبغى يكبر ثنا تج على ذم على كي يحقو فأخلدوا مقصاي يرنوا الى يشتت في ديونت في الرسول في حق يدينا ان بلانتي قال نمدي نوب ديغي برايه دورتين فأخلدوا محاقب العذاب الهول على في وحده الليلين قيل الشقاصه والو قليب بما كانوا يكتمون واحد احيان وكان كسبه سيرتي وواحد كسبان سيرتي اي الهه محنا وتعالى هذا بكل ضايق او فايلها wa ana tamudu fa hadaynahu haqq banu habay maj wa hananu maj wadari ilaahi subhanahu wa ta'ala e khaliga ilaahi u kanuqayn ruuha mara e janada lugu galay e ilaahi u naxirisan ay baan tusnay rasul banu saad e nagaasiba hal looga dhigay waxa soo dhan waxay ka doorteen galnimo fasxabul ama فأخذهم مرق وحاقة فاستعاق سل علاذ علاذ كقيريش علاذ كالجوني وحدليني بما كانوا يفترون وحاجين فوقت بسبك ونجينا ونبت باله الذين آمنوا بالله رمي وشر عاد يغتصم أنتم به هو كان يتقون خيرك عصيتك ربك إلهي سبحانه وتعالى تعصي جل من أنتها هي ونبت باله الله حبك مدعوم يوم ما يحشر لصوص حشرت لصوص حرم لصوص روى الله على إلى النار النار حاجة بالله صحيشة فهو بييجي يزعل ولا يسجدني ولا يسعيني يا وإله سبحانه وتعالى فيها رواك جدا باللعنة سين وكراسك ما يشاء يسوي من الدنبر النار بس الله غضت هذه يو نار إنك دكتور وهم وإله سبحانه وتعالى وقى عباده وقى إلى إسراء إلى ريان وحى إله سبحانه وتعالى غضت كوكب عذاب يو وعذو إلهي الغن قرين لم تجئيو معشر إياه إله سبحانه وتعالى الغر على التواب إله روحه أقول نخدره يوم يخشى أعداء الله على يد الهي لله صحيحنا إلى النار فهم يوجعون وكل سؤليني حتى إلى ما جاءوها مركع اليمادان نارت اليمادان ويدل اليمادان سهيداء وحامر خاتفري عليهم دشرة سمحهم مقل قادي وأبصارهم حرقادي وجلودهم حرقادي بما كانوا يكتبون قوة قصدره ويهي أصبعي سرعة والدن محشريني الياه روحه إله سبحانه وتعالى عندها لا كثيرين جنس، عندها لا كثيرين جنس أقوم خاتم فري، دجانا لا كذا جنس أقوم خاتم فري، هارجالي لا لن با مد بملك هذا اليوم، واحد جلك ويا لا لن عاصم هذا أيها هذا اليوم، فرع هذا واللغة هي قوة، قامها إيه، أفكنا ولا ضواري، وروح منك وحديد على أقواي، وتخلي منا عيديم، وتشد أرجو بما كانوا يفتوون. حتى ila ما jaoo مرك iimaadaan ku aleykum salaam ilaahay haa isiiimaadaan markay dul iimaadaan sheedaleen samfagum maqal qoliba kuma khaatfay waxay waxay ku maqan jireen lagii arjicayda kuma maqan jireen waan ka cadbay oo sheegay waxa samaysay waxa waxa u dhegeystay aragay waxa ciday ay ugu arkt xaraantii ugu fiin jiree waxaan ka ما كان يفتحون معين من خاتفوا ريان ورغوا على, على متخص بلو وقالوا وحيدة للجلود دي من نفس الاسلام لهي حركي وحيد كلهان لما الشيكتن علينا جير يهو محاضنا رغم من قالوا وحيد لهان جير الدجيئ يدير سئير حمني لا وحيد لهيان أندقنا وحن كهذا السيئ الله الالهي الذي عليه أندق كهذا السيئ كل شيء إلهي أحلام بكالس إلى منطه أراد يبهر لي سجيري بهر لي قوري بهر لي وحول بهر لي ماذا بقصة صولن بهر لي إلهي وحاسولن كالت شيئا نجادك وهو خلقكم اشتغل إلهي إذا أبوي فمن أي وساق ياكو أبوي الله سبحانه وتعالى أول مرة وإلهي الحق يسجد عنو إليه إلهي جسم جاد فمني بساق بهيم وقال للملودين وحيقدهن زرقادي لما شيء علينا محمد وهي indayow waxa arkaan waxa uu sheegay dagayow waxa uu dayay waxa uu sheegay san iyo waxa uu arkay lugayow waxa uu soo qortay gacmiyo waa qabteen meel walba oo jirka ay kamid waxa uu waxa uu sheegay qalwa jir digi baa الله <سؤال> sabahay iyo jirki fanni an daqana waxa nagaa dalkii ay allahu ilahi qalbi allah andaqay kullashay walba kaalati wuu heelaa kharagkum wadan awr دير كوزي ساولات باقع الله مررور سيبا باقع الله ويساق قد يجيسيو انت مالك يلا يجي علي جيجي جي وما كنتم بقلي ميضانه هين تستطرون هو التقريا ان يشهداء اني مرخات فوران عليكم دوشينا سمعكم مطل كين ولا ابصاركم ارجين ولا جلودكم جركاً هي حركاً يحضر منها أنك أمرها سفران ماذا رات تسقرين جل ولكن ظننتم وحدمرين جلتين أن الله إلهي لا يعلم منه السنوبين كثيراً وحبظاً ومما تعمل وحد صمائنا حسان صلى الله عليه سبحانه وتعالي الكيلة الثانية وإلهي وسيس وقيامه ونارضة الشهر صلى الله عليه سبحانه وتعالي ماذا نحن كي إذ كأسرة مقال كهذا هي أرق كهذا جركاً فهي حضر مرفو وحد يدها اندهان اضمنت وحقوص الناس ويحضر دونه لقى انا بس قولة بيسنت ويحضر دونه يعاندنا بس قولة بيسيط فرعا ويحضر دون للقاء انا بس قولت دون علاجنا بس حالان دي جليس ويحضر دون فردين ابناء شحولا يتوقعو هذا دونه وقوموا مرخص شو حمان تصابعا صد يربع لهو الهي سمحانه والتعالي ويمن كثير او بيحضنا كتابه الهي يقان ايات خب يقان مر هدو والله داشت يقول حن او دمو اسكايرا يدو سميان الهي وقصة وكام انتو سندون كتا يوم يعني ان روح يا كالت صالنا اها او نفط يا شايبان كالراعي إلا مارن كالك جارة راح محظو سوستانك منعو قال ايان ايان سمني ساني كوم رحاتي فريات وذالكم وتعالى وذالكم كينا او اها انا ايضان واحد ذنكم الذي مرئتي ظننتم ان عمرائتان بهبكم ارداك وانا كاذب حرائر ما الحسن بدكلكن او الهي للموق ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تصن وذلك إن إلهي سبحانه وتعالى لا يعلم كثيرا ما تعملون ان اذا حين قوه إلهي سبحانه وتعالى حين اذا نقر يريد اركيه وذا دفعه اذا وعصين من مرها كاسها وذلك مرئتي ان الهي ام ليست ظننتم الذي وركي ظننتم ان ملكتم ربكم قريب ارجعوا فساعدوا هذا الغزاء انا اذا اوبين الى الى المقري او اذا اركي او اذا اغيحت او هرتغيسان او اله حسابتم او أو خطلي او وحولبه او خدن ولبه كيره مقات فور ملحا وكان كل شيء بالرحمن تعالى وما مر تطوب بشيء هو غور مرتصايا الله وقيامتكم و ادنتم برلغتكم النار لزلتكني وحظ مريشان ما إذا نجت من السوري الجن والشقرين من عاصلة الطمانيسان وحظ مريجتن الله علي على مخثيرا علم وهم أوجين كثيرا وحصلا وما تعمونا وحظ الطمانيسان وذالك مكينا مر مرحل حظ مريشان إلهي وحصلا وحظ الطمانيسان جنوسا أوجين وصاب ذكرا إله إلهي كفشون وحبني إن الذي وكذا ننتم أضم الرئيسان بسببكم ربكم أرجاكم ساقنقين على جن واحد نار تخوفك شاند كوالاك تنتين وملاها حنوة فأصبحتم حدنا قتائنا الخاص كريم الله عليك محمد كواخص عليك من نغتاوك فإن يصدرواه عليك هذا يصبران فالنار والنار بامسوى انهيء واها اللهم يرسي النار ما مرح وقت وقت بعمرح مرح سنجري على وسامي فأين يسترو هذا الصبران ف النار النار باع ما سوين خوي والله ميت وأين يستعر كبو هذا الإله يخض البان هنا يسال الجليات وإلا إلى وسال الجرينا الناي النجرار النخ والصوت كان على النجر صلوا أقبل فما هو معه من يعلم الصبيان قولا جرح على المغضوب عليه سبحانه وتعالى الصوت كان ما الدنيا كانوا صوت كان كبري ولا يروح كعرفي وسال الجري wa ilaahi ka araysi waraaliga inta uu adoonkan joob oo ka toobad kale u heesamaa oo ilaahi subhaanahu wa ta'aala wuu ka araysinayo ka tagaya wuxuu ilaahi raali ka yahay jacalaay khayr ka abu la eemanayntu dambiga iyo macaasiin iyo dulooti iyo balaayda ina itaali gariyano saali kan فما هم ummahanina من mu'miniin waa laga xaalay noqonay wa qayyada ma abu alah subhanahu wa ta'ala gaaraba iyadoo ta xun ee xisbigaan waxaan uu digaarane bayyadna oo فزين والأخرى سين. الله ميجا ما بين عيدين وحقا رعي وما خلفهم وحقا بين وحق وحاجدعي وواجبي عليهم بالشواذ. القول هذا في إلهي في أمم وما رفع رعي كل الجيران وما قد قلت من قبله يجا هرتاد ومن الجن جنة يوالين في هند إن فيو كانوا حايل وملها أصب كارعي في فخ صارع. تروح بعدي وجهي إلهي بيني إلهي, بيه. إلهي fujur ka samaynay jirka kuma khaatifaray aan iska ilaalinayne baraayda jirkay ku samaynay muufad subhanahu wa ta'ala ka warranayaa wa qayyadna wa han u diyaarnahayna wa han u diyaarin lahum ya qur'ana wa kullu ma saahiballah tazayyanu dadkana siisaba xaq qaleysiis oo baraayda bara oo dindiga bara oo shaxiga iyo sumaanta bara saaxiq qanu oo inta jirka weelana ما خربت سبحانه وتعالى صل وسلم الدعاء من خيرك وخلصنا يا صحاحي نو. خروح خيرك إلها للدعاء إلهي ورسولنا يا سبحانه وتعالى إله إله اله يا اللي اللي في عونه وخيرك وشجاعه وشرك وجدية وإلهي سبحانه وتعالى كل حري وصاب النخلة إلهي نور بارته دينه صبرته حق بارته إلهي راعه دينته فرعان فرصة إلهي صحاحي وغلري. هذا هو كان صوم مرة رسول كان آدم بدري الله علي بالصلاة ويرى ورسقي الأعلي صحاحي كحمب رسول قديش. المرو على دين فالصرقان هو إنه يكسر الملحين إنك عن طحونا أيها دهية على يديه يقولوا يا ليك أني اتخذت مع الرسول السبيل يا إلا فالليك أني لما اتخذتوا العالم خليلة لقد أضلني عني ديك إبا وكا وكناب السلمين العقل أصدف إنك إليك إليك إبن صليح إنتو إليك وحقي أركي ووكي أسو أي أبو جالي ملعنك صاحب لأبا وشي فقري بحقود أنتم we berd bu o tayreen werin keiyo marqazo ke kiwyabe ku we kad na wanud biya la bi yga funar kawi o j kou ku kaasiro da quana a bi mea baso teyan ugu si an dat ka wok ka wa hii weyi din j waman xalfon ed ki yo wiha keyi meden ya wa شايدان باوقور حناية يوحح وحق علينا وحاكد قيدو شواضع على حول هذا الالهي في اموما ولا ام لان اجينا وذات خاسك من النقدين والشايدان كان رعا في اموما وملاحظوا الحاليين وملاحظوا قد قلتها من قبل يظهرته وملاحظوا من الجنة والانساء انه يجي وملاحظوا فرابة كانوا خاسرين ضي النقدين وقال الذين كفروا فيه قال الوحيدان لا تفنعوا لهذا القرآن شايدان القرآن كان حدقي السنين ولقوا فيه قب marka quraanka maaso lagu akhriyay arasan waana taayaraada xoroca dadana iskii dhagaysan lacal laftay leeyoon likii taa laga wacay maqtan quraanka ugu qayma maqtan ee hadal tiradan oo qeel aan sameeyo waa dhagaysha quraanka lo qaloobay waa galanayeen ninka waxan soo maray inta uu si duci u dhagayshay gacmaantoo halka dhagtay uu si duci u dhagayey marka sa luqadisi way ilaan xarabara boo ku لكن ما ين أقول عليه ده كلام أوه يبون ما أقول عليه هو ما هذا ده تكذب الجريء والجاهل دجاج السنين وين السفرايا وكان واقع مركب هذا دجال السفرنج وقال اللي كفر وصيده رحص من الحجاج السنين لهذا القرآن القرآن ك كان حجاج السنين مركب الآخرين والغوبي القرآن كل قوي أو ضو كفره خر قيام مركب الأركان استوى الآخرين تعالكم تكلمون هذا واقع لما القرآن كيو كي قال الله و سيئا فلنوذي القن والأدنسين إن الذين كو يهتفروا قالوا لي عذابا و إلهي كتاب تيها سبحانه وتعالى صعوا الله الرغمين عذابا شديدا عذاب أدنسين أن إنا ولنجزي أنهم ونقضى المرنين إن الذي فيه ثمان تيس كانوا يعني أعملون قواتنا عمروا كأهايان قواتنا يكفي و وش ما ينقع المرنين أدنسين أدنسين أدنسين وتعالى يا كل عمل الأعمار الشيخ صميين كي وقوش ما أولبو أبع المرن يقولوا لينا يقولوا شما فلنم يقن وعلى الانسيون ينا كفروا عذابا شديدا وعلى الانسي ينم وعلى الانسي ينم الذي كفر من أنت سكانوا يعمروه ذلك كاف أعداء جزاو أعداء الله إن عذاب درن الانسيون عمل قادي كي وقوش ما لقى أبع المريض, أبع المريض. الله سبحانه وتقول سيه ذلك كاف أعداء الله إلهي awal markoodii way aan naaru walu guday waxa awalmaru aha aanar lahum waxay leeyeen xiha naar ka dhexe darul khuld dar lagu waaro jaza'an wa ka إن أمل فالكا وقصهم جزيه شعير هرامي في ذلك جزاء وعداء الله عدو يذا إلهي أبع المرطة دي جزاهو دي ويهي أن مارو ويهي لهم محيليين فيها مرطة بحية جزائر ويهي جزائر واركان وولغت أن لغت ذويني جزائهم وأبع المرطة ديناتان وكي لقع أبع المرطة في عياتنا عياتنا عياتنا عياتنا حزيني قوكي سبيل وقال اللي بينا كفروكي وقالوا الذين ربنا رب أبل أنا مسميه وميل جن جنا يوالين عن عنجل تحت أقدام الله هذا رهض صوب ليكون الصيون نقدام ميرسرين أبونا رهض صيو هل نارك لاستاذ دكتور المكان وصار قال بعض المحيين ما سيرت قيسه صحيح وابي فيه هنا آلكي وآل كي بيل وبراي وضد كباري بيل بالما أقوان لما لا أقوان الشيء ساونا بايتي سوره ايام درنا كار وخا ادونك مرايينت لدين هي الظلم اللي نغدي روحي ما جالي ظلم لو دلي الا جيز وتحول هي غير كي سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم حي كودعاي لانه سما القفل ويصرف فودا فراج ودا جيش تاع فراج سو ادم ايام درود وخا ادونك الديل كداه هي ودن مالينتي سو واحد دلي لا الا انت ديل ظلم هي دعاء كان كان هو إبليتو كان نددكي بوحا فصاك وإن وحل الدلو ددكي بباري كان دي وكاسو إلهي وكا حطا إثاء وقصيين مالك اللهوازي حمانتا نبرطيه ونرومي صاك إلهي ونصص بايده هلو نره سيان الوغاه وصله أجهي وقالا لذينا كفروه ربنا حده جنو أرينا alla leen lawadi adalla aanu dib iyo meel أن iyo welin jahad naga calama an yelle taxtadena luqaha naga hoosba liya kuuna say u noqdaan maraynaar bam ku jiraa meel soo ina foon naga soo yuu innallaatina qaru rabbuna allah ilaahi dhana wa ta'ala ahlu khayr suba halka ka warramay iyo wari ba garahaan markay nafta qabaxay saaruxa umayinka ahsaayaha ee diyar oo صاب ديار فهوها هذيم والب يا ماله والب كسه توت الجري كسه حنجري كسه فري الجري كن نجا سوق كؤال الجري قل يا كجوي الجري إله سبحانه وتعالى عبدي سفوحه هي ملك نفط قب حيف شذا إله سبحانه وتعالى ملايكي وكسه الذين عقب شرائس ولينا وهرنا سبحانه وتعالى إن الذين قادون إن الذين قوي قادون خبرنا صدقنا خنا الله أن أقولي إلا إن أبوري أستن أن من نجد يسأل نو كرسي يسأل نو توره وح على سان النسي كاس كريون عويدنا قوسي أي فمستقام هذا الكائن صيد له واحد دوان مستمانين ويتصن عليهم ويثق يشكتانه إذا إذا عويدناه شبهنا كريون عويدناه بالله جهرا كتوصهم إذا إلى الله بالله جهرا وسمان وسعار خيرك إنت مستمانين كتن الجرب وح السويد بري waa xinaati moodi markay dhawanayaan malaa'ikada malaa'ibaa ku soo degay يقول iyagoo dhahay malaa'ikada alla xaqaf ruuxi wari maqta ka dib adduunkani wari joogay laakiin waxaanu sanay wax ciidan saxay ku dhahay alla xaqaf oo malaa'ika cabsani wala taciznaa murjid wabsharo aakhiraha ka cabsani iyo qabriga iyo waxa ka horree adduunkani iyo waxa ka tagaynido aruur saadi iyo waka iyo waxa iyo eel ka yaha ka murgoon bayacni xaafiye ogsee wado laga yaabayna adeeg kaaga socnaada wiya adduunka ku samaysho dembi aha walaga dhaqay akumurgoon baa u malayn lagu qabanay waa afxiro ku bishaaraysaa bil jannati jannada allati jannada kuntumaa u وين الذين قالوا كوهي رفضنا الله كنا أبورين برباريين نن علي السامن أكد لكي كن إبن أولينا في مصر قاموا توصيوا عليه سبحانه هذا الكريعة وشعودة مننا قولين فعل بي أبدلينه حدنا مركزة إلا يكد منيين فعادل يخير كي جوكتينيو ننبى صحيحة مركزة وشعودة رسولة الله يقول لي سير قولا لا أسأل عنه أحدا سواك وعلي يشرك فهذا adi kama yidkay way dii rasul kuxiyo qul aamantu thumma بالله aamantu billahi thumma tasqam saabu yadoo inta tii u gari waxa wax weeyu taqamadu wa wa adi adi adu weeno ilahi kufu khayradan wa istiqamadu waxa weeyu wixii khayrka inu ruux joogtay dad laga yaa yaani zaman iyawxa khayrka sanayn tabadina ka tagan wa ruuxa khayrka dib ka قوة تدع سه انت هذا الكي هذين خدنا الفعل إيوه هذا اسقظ دري وإلهي عابودي إلهي عطاعي ثم تتنزلوا عليهم وحكوسه الدجى سمركى عندما يان المرائكة قايين إيوه مرايس بهاي الله تخافه حعب صمين قبرق إيو قيامر إيو آخره كعب صين ولا تحذنوا أدونك وحكرت من هكمل قد وابشر قلب بالجنة الله في الجنة دي كنت مرايين شو جماعة اللي يدين باللقاية جريه دلاني الكتاب كتب الدين كم رسول قت صلى الله عليه وسلم عرف كتب الدين كم باللقاية أنت اللي يدين شيء جريه جماد الله كوب كم باللون اسه بشاري ساساره الغد قوة سبحانه وتعالى هينا جندك نحن عناوبي ملاك تبعين ولا واحد قليل سواه أولي ولي يدين منا في الحياة بيأذون كمك الجوهز ولا من وكوكال واروح اقوم منك اليا سبحان من الملك توشيه او خير قومنا عاني او وافجي او حجب ويا قصه مني ما فرجاينا ما رايت بس تماي روح اطبق مركز مولد حدنك جوتي ولي منقوها من عين وكلش وقرشقين نحن اولياؤكم بني في حياتي وفي الاخره قبل حتى وانكون الجوبي حتى مره كو دهايا قيامنا كل كل جوبي ولي منقوها حتى اه هذا فيها اخر بحالة ما تشتهي انفسكم وحي نبت من الجأشها يوضن وعلى واحد ربطوه اوضن الدون كان واحد ربطوه لك ميحلو الدون كانوا مرقي مشاكلي حنوني قادقي عذري عبسي وحاول لكن واحد ماشي لدونه واحد دون تناشي لك هلو اخرو ولاكم خللين فيها عقد دحيه ما تذكيه انفسك وحي نفسي من جوع سايور نم ورق قليل فيها جماله دحيه ما تذونه وحو ييراثا وح الله وحو ييراثا وحو دونها المغلف نذلن مر من غفور يا الله وح الله من غفور وضعنا حسن ياك هو وناكسن قولا حج هذا لك من منصوص داك داك داك ويا لي الى الله الاله إلا الدينك الاه طاعلي داك داك ويا لي ياك هذا الوناكسنبو علي وعمل الصعريحة داك دا انت ويا لي يساوي كميتك ان خير كير يساوينا ويساوي ويساوينا جاوي ووهو ريناك وقال ويساوي يري وليبا موسى ان قرصانينه اناني انوه من المسلمين بن قمض هاي اسلام بن عي الهي بنوه isku leemo oggaansana oo kuma heliyo ka cabsanaayo ka cabar qaadamay wax aya kumaan waxeen balan ka sameeyay xaas Ibrahim waydahan waa mu'adeen tu waydahan waa xaqiiqo soo galaya suuqa meelintii Ilaahay subhanahu wa ta'ala rumaysan dar ka saada ugu yeeray waqtiga dadku ay hurdaanay mahquusan yihiin suuqa joogaan dadka oo qayliyay oo kaaray khayr روك سعدتك خير وغير ومعروف فري ومكا كغاوي ودينت إلهي ضدك ببري وربي سبحانه وتعالى خير في سعدتك وغير إياه حضناء السبو الصواني وصوكري وعامن إياه عدو صوكري وما نحصنش مجلس كوناك سين إياه كوناك قولا حق هذا لك مما تروس حدي دعا إلى الله إلهي دينت سيء فعلي سيء أخرى روك سعدتك وغير الدين كان وغير معاه سعدتك وغير وعملت فالحا عمل هناك سنسنة وهذا وحضر كراهة وحي سوصان هيني اصدقنا وحي وددك اوجيا ايه اربس سنة ايه وفلين ايه انني من اربس ما وصدق احسانين ايه لا انضارك ولا تستوي مصنو الحسنة سوئيا ولا سيئا حمانت ايه وناقو مصنو ايدفع خوريا او تقل بلا تي, تي هي يد هي يدو احسن وناك سنة روح اطحنا ايه وكجة زي ساي وانا قل هذا الحنبق ويهذا وانا قلت سعر الحنبق ويسن سعل سي عن اقدم بيسي ساقس عليك ما احطي ذا اللي, فيدي اللي دي فايدا وقتك عالصاب صميش هالي دي سويسي دينك عليك عدا حارة يو دينه ويساق عليك عدا وسن على المدى دي كده حيث عالصاب ويذان كأنه وارسه ولي فوق هو الولي حيث تاوارسه وكوه حميم وآد كاقا نحايو آد كاقا ثمانتي وكوجستني ادو منا غدبايتو عليه سبحانه وتعالى جالي وكوجستني حلم ادو غدبايتو و وخي او كوي سنه هي يدو سعي هيبه حد ادو عليه سبحانه وتعالى وحامه ايس انو ددك قوجعلا ادو وحامه ايس انو ددك كقو نخرس ببان اي خير كانو عليه سبحانه وتعالى لكن يا صار صميه قدم بيتو وايهو صميه فورا خير ربو سبحانه وتعالى كرم بس صمين كلو سيدان موحفوه قوان ولا تستوي الحسانة المصري المأي وليس سياد حسانة هي سياد المسل النوو حمانت هي وناغو مسل هذا القطيعان هي فعل قفيعان هي هذا القحون هي فعل قحن مسل النبغة لي سبحانه وتعالى هي بتعمر شوح المركز سياد وقصة هنا. اضعوا هناك حمانت وقوة على المرين وقوب منانتا لكن الهي ادو قد دواني سبحانه وتعالى هو حوين فى وقودتك انه يتقصد دواني ايانا لسكو جعلانا عندك إسلام كي توع دوريًا نروح إلى السماء وصبره ونجد سوا السماء يتعب قدام بشيء أو كرة بلا كي خصله دي هي أحسن ونجد سوا السماء يتعب قدام بشيء أو كرة بلا كي خصله هي أحسن ونجد سوا السماء يتعب قدام بشيء أو كرة aadiga dadhayee wadaayno xididka cadawadnimada macayd ku dhayeen kaana wariin wadaaysto dadka ugu naga xamiilan oo qaraabo ku naxaysto aadii aad ku naxaysto wa ma yiraqaha lakin lama waafaj oo sida ma yeelo illeegaa ku mooyaa safas soo sadraay oo nifta ka adkaaday و الدين قرب سبحانه وتعالى اي كان روحان باصa saanka oo agga ka rooha sahilayo haday kala sheedan baalaha yamaa caabasaay mahakim ku caayey waxan kugu sameynay oo ka xor aan ka sameyn adam xor aan ka saay nees ka sawdarnan ma ka qabiil yar taa ma shaafaa saay oo ka maskiciin oo ka ku dhahayaw marka alle waxa ma yiraqaha إذا ميروا الله ما وافقوا إلا ذو الحسن نصيب رو صحيح همرين نصيب فسعودي إلى أكثروا منسي وين كار إلى أكثروا سبحانه خير بلنكار إلى أكثروا دل جبلنكار خير بلن وين أكثروا من بصريلك روا عليهم سبحانه وتعالى وصي لا يشلوا شو حصل صنيعه وونا جل إسمانتي ونا وما يلقها الله ما ولمصيوا إلا الذين صبروا وما يلقحا لما وافجوا إلا ذو حظن صحنا خيق الصحير أهميين إلهي كي سعليم وي ويما ينزغنك حظو كو وثوافين من الشيدان الشيدان حاجين نزقهم وثوافين تستعد لله إلا إلهي وحدي سبحانه وتعب الله كي يحصل الشيدان باك وثوافين كو أفقرين ويقول لها هي نعز باتها ثانا ثانا ثانا ثانا خزيره يتعب حدو شيطان وحا كو كينو او كو دوو اسبسا رسا ييلا و كا سو الف مخانه و تعالى يا اي كمون قلب قال قالا يو وحا هو شيطان كو قلبي كاغيريديل الا ان اعوذ بالله من الشيطان الجيم وحا ويلي الاهي او قبلن قاوي قلبك ايران يسخانو و تعالى كشو و ما ينزقنك حدو قواصيو حدو خله هيو ننا شيطان شيطان كنزقون ليحين خير كي وخا إلهي, إلهي, الهي هو شيغ سبحانه وتعالى وحوينت الروح ما في وين لك الى ان تصمم عبد شيطان قال له يو هو سوا شقوريد وكو كن اي الروح اناد خيمسا ادوبن اسكي خريج فاستعذ بالله الهي ثم انقل شيطان انه هو يا يا سبحانه ومن اياتي آيات الهي لو قت اوديس يها بنمدي الليل هلين والشمس والرعد والقمر البيح لا تسجدوها اسجدوا لله للشمس والرعد اسجدوا وللقمر البيح اسجدوا اسجدوا لله الهي الذي قال له خرقهن ايجبا ابوري ان كنتم عابدين اياه الهي تعبدون هو عاوري الهي واحد لو غرت وحقمه واحد الهي لو غرت الهي نمديته اي وين هي رب نمديته ayaa too weyn ilaaylooga soo hakamee haleenkii maalin ka aad iyo aad bay quraanka ugu badanay labada samada iyo dhulka aad bay ugu badanay qorraxda iyo dayaxa way ku badan yihiin maxaa yeelay waa ayad ka aragno ee waa weyn haleenkii maalin ka waa weyn waa ajab uusi qorraxda مر رب سبحانه وتعالى في آيات إله الوجر توب لي هنا وحكم بها ومن آياته وحكم بها هي السر والليل والنهر هذين كيمارين إله الوجر ثوب مر بمده ومن يه إله كردوي منا مذوية من عدي من وحده لا صحو الله شقي صحو السفرة وقت مذن الله نصحو والشمس والقمر هو هي هذين كيمارين كل هذين كحر عونه ومار لا تسيء للشمس قر على مركه هو سجيدين وعلى القبلة هو سجيدين وجهد لي لله يككرت لكنه هو سجيدين عاويث الذي قال لي خلقه من من الدنيا وستعودين فانا استكبر وقال ذهب الكبرياء فلدينا قوه عند ربك ربك, ربك اكثى وملائكته يسبحون إلهي الهي بحق سبحانه ونزهان بالليل والنهار وهم يغوا لا يته من داره هذا يمكن قفردان الى الهي ما بعد الى amma la farqadda laga samadumar ila malak baa si juudsan oo rukuusan malaayika soo tirabba ay ahayna maalinba ilaahay in dadu markay ilaahay iney ma baano idinkuba baaro ilaahay subhanahu wa ta'ala axsi tusiiyale oo say falhan say سيدان sidaan jinnne markaan soo dagin arihan abaaliga dushaal maabiyuu si tidiro ilaa qaaqib waxa uu nuhu وتعال si xulo la qaaqo duuki allah subhanahu wa ta'ala nuuraana yumid buha waxa uu meed kamiy ila qaaqo markuu meed be markan way nolaasay soo canayso si xulo وصارع إياه يوم الدناش وحكت الصباح يانو خب سعد إن اللي بيأله أحياها دول كان نوري لم يشيل من سادات كان نواني إنه إله على كل شيء قدي إله يوحى البوء أول إن بلمن بفضل سبحانه وتعالى قال ذي بعث جديدا مربو بفضل سبحانه وتعالى هو يوليه ودول كان كغرس دول كان إله ينوري دول كان ذارك سعة أبارس وقاسة باختها ساس عمك إله يروبك أنق النوراني هذين كنا سافر كله إلهي سبحانه إذنه لينا يؤقات ومن آياته آياته إلهي وحكميه على الغوغرده أنك عدوه هراوه الأرك والأرك أراد الدولكي خاشتع إيده ميدهو دولكي أدو لي سنو خشوه السنو فوحا مربت إي مشاكه فرد عاية صعف وكالأدوم مراينا انزلنا عليها الماء ان الذين الله يهنريبا الذين شانوا لانه على كل شيء ان الذين قوه يرسدون لنا هنا يفي اعاتنا او معاني اليه شيء الى سبحانه وتعالى وآيات يو. من هذا قبل على سبحانه وتعالى sala sida wilarugutta la gani kuiya pasir ko yu leiyayan wa ku qo frena giyan si ayaa si u ba bana le wekka sa الذين na sal ma so gal indina yurke donna kuwa le na yu oo kuddu we si sana nagure jein si ayaa sina ayaadahan naga la yafon na ayaana النار naga خير المياه خير jbra ahaf so qaalugu بخير si nain ma أمن اللي سوى آمن هو النار آمن كه يوم القيامة ما القيامة اعملوا صنيع مشيتم وحدونا قال يه واحد خطان صنيع إنه إلهي الناس تعمرون واحد صنيع الص بصير هو أرقى إذا يواجهنا أرقى المم نحط خطان صنيع إن الذين كوي كفروا كوفيا كو بذكر القرآن لما جاءهم الركوع وانه لكتاب عزيز كتاب وإنه القرآن لك كتاب كتاب عزيز وغالى وريء وحكة سماية وحين النار نشاء ثقاب مقانة وحين النار نكسر مركب بعد الكوناره وبابينا بعد الكوناره وفقر لجيات من الجنين استغفر صاحري إذا كنوا أي واحد واقفان واتركت ما ينبلس سبحانه إن الذين كبروا بذكر لما جاء وإن الكتاب عزيز لا يأتي مي البادل وقران بادل من جماد ووجماد البعض دروا قران كان البعض من بين ذي ولا من خلف بعض لنا عن وجماد استجى شيلج واديره يوم، بعض القناه وسكدي فاعيه بعض القناه وبابينا، بعض القناه وكرتره، استجى يا صهره، وحكي كذي كثر يوما، والبابينا يا والسمحاني وتعال، بعض الشين أبو ميمد، وكلام كرب السمحاني وتعال، شو لا يوجو؟ أيو كلام كذي وجو، شو لا أسرى؟ أيو كلام كذي أسرى، شو لا غارب وياه؟ أيو كلام كذي يوم. لا يأتيه البعض البعض ومجيء ما وقتات غم بين ده حاجة هرائية ولا من خلفي تنزيل واسود دجيو كان من حكيم الله حمد اي هي قول كيسة هي شعر كيسة هي شرع كيسة هي قديس هي قدر كيسة الله أنك جس حجسه لجس الدجيو حمد الله لما هذه قعدوا ها بنيانه إلى هيك سبحان الله تعالى مخلوق قصة هم هذهان وها الله سود تنزيل من حكيم الحين ما iyo qaar soo gaaray marxaladda ceelisina ee xarigga uu soo qoray masraad makiyaaw ma iyo qaar luguma dhaw la kaadiga illa ma qabtay la wixii lagu yiri mooyeen dadilaynaa la soo raacay rasoolka ninkii ka hor keyd ruuxa lugu lehay haddii sabal wiiri waax ka lugu yi kaayn ka lugu yi shaaciir sano kale lugu wasan oo kale lo dhaway wasan kale lug beeni ciida ugu guu sadartada wa sabaraysaa dad waxaan u marayso kariga inaad ku tahay ruux ma sabarow إلهي هو مسرّ بستانك وصاحب قوّة هذا الجار لها قيد بطن وياه سبحانه وصّاركته واقبليه وحنون يود الله صيّد وذو عقاب وامد عقاب الصاحب علی من حنون بقيد بطن إلهي قالوا إن تكذب العقاب ير شد عروق ولو دعانا حبنا كدل عليه القرآن القرآن عجمي قل عجمي قال وآخر وحن عربي وحن عربي وحن عربي قال عجمي للدهاء وحن عربي قال عجمي للدهاء قرآن كان قرآن أجميها قال لك أنا لقد عجمتها فقالوا حلينا كون عرضتها لو لا تفصلها الحال لو أدينوا آيات 3 وقرآن كان آجميهم آقرآنون أعجميهم قرآنكم أعجميهم قرآن وعربيهم والنبيون العربيهم واستسامهم كارح آدي آدي آدي بي آد بيؤبينين بي لها ويصيح الضيين ويكتف بأن الله حلينا واحد شجار كرامي يا القرآن كنا عجمي وياي مريجين عربي بيزو تفصيله لا ينبو الله سبحانه وتعالى ولو وجعلناه القرآن كنا بنكره مهين القرآن نعجميًا لقالوا وحدهن لولا فصيلة هل فصيلة محله عدين ويا آياته آياتها القرآن كأعجمي أقران أعجمي مياه والنبي عربي ما بيقولنا عربي لا القرآن كنا عجم ما وحى سويمان كريه وحى خوان كره تفصيله لا الله سبحانه وتعالى هو القرآن كن للذين اكوا امنوا كلمة خدا حنون بوي الهي القسم سبحانه والسعالة الجندي السيئة والضراء اللي وقالي يخدها الهي خير وضنبو كو حنونيه يتصعو والشفاء هو عاصمات بدن كو عاصيه وحنون كو كع عاصيه وحاربه وحاربه وحاربه وعاصمات كرية اللي يمر كو حنونيه وقران كنه وقران كنهو أنت <تصفيق> كلام من تسكي ما يبرم هو عش يا مركب صعب فش أجي عشرة أو كن رقم أو براني أو أقتل كورق طمرك هذا العرس ملاك هو عش ما يسخانه وساعه عرس كوران ك ك هو إن سيد الله عرفه الله عشيو بدل كله هو عشيو لا شكو آخر يوم سال رسول القران كل سالي جيره كشرنا او جيره ساس احاين وي وهو عافيا وكيبدل قلب قوي يقولوا عافيا مرض هوستو كجيره ذنب كعافيا ما نفق نودي شكجي شركجي قرنكي ادداودي وحا سو ذنب ودك كفارايو قلب ودك اونوراي وي اونورا قولوا حاسه على هو قرآن كل الذين آمنوا ضد كثنيه هداً بويه والشفاء عثنات بويه بذن كرئية وصبة وكعاصية والذين اللي يؤمنون قوة عن رمثنين قرآنك في آذانهم تقولون بلحوة وقرون قريص دعوا مون مغل الكلام وقوة عن سورة دعول كذلك قصة مرورها مقم مغل الناول في آذاننا وقرون مقم مغل الناول قوة عن رمثنين قال wa ruuh haliga haloo qaysaa hadalku u geeyay saxaanta uu u geeyay wuxuu quraanka xaliin dusho caama ah in dal aanu diyahay ma arkaan mana maqlaan mana arkaan quraanka kuwa yunaaddu waloo yeeraya min meel kaan baad min xuquf shufna aladi aloo waloo yeeraya أو حقوقهم أو غرانتهم أو قلبهم أو قلبيهم أو سن أعينهم أو سنهم وين وترحص نيش اللغة غيري نار هي الشيطان بأويا نار بالله والذين لا يؤمنون هو عنف وما يمنع القرآن في عذابه وقرن أرض دقيق لما غرانت بقوله قالهم هاي وهو عليهم عمل حجة ضهنة دخلوا فيها ان العموس ما أرك كره ورأيكم ينادون yu wala da من ya min maka de ditukk wala kal na mo sal ke walakala na wan namos hal kita fakt de ki wa su kita tu su qa nawa ka انت قرنيك كلا على صارعه، لكن إلى يبى سبحانه وتعالى حراء قد درى يجي عمدنا للهلاج مني. إن عدومك اللجوه الهلاج اللجوه بالدين السوامضي هار. سافر سبحانه وتعالى حراء وهاضيب. هو إيه حراء قريب. مركتاعسة عيني زئنا ما هو، فاقتريت فيه ولقى عطينا مسل كتاب، فاقتريت فيه ولولا كلمة من هدين الجلد سرق صنم رصي مش ربك رب حجسة رقدي بينهم وإنهم بيأوا الله في شكل جعلوا الله في شكل بكرسرين منو كتابك الحجس شكل عثمان مريين وين شكي وين وين او شكليات ملين وصل دواه يعني وحذارك لو تصعب وراي أي كرسرين القرآن من عمل صالحا كله عمل وناس سنسيه أو خيره الله يعطيه على الناس يوم بوم خير كسره صلي الصالح عمل كوناس سنسيهم بوصلي الدوم كم ساق كنت صاع كنت لا إذا kaddu murto ila subhanahu wa ta'ala ku dhowray ku xidaynayo khayr ku seeno wa mana sahado in xanaas kana yeeleahay caasiyana saariha oo lifta dusha loo booqdo ma caafsadha adiga baa ugu horeeyaydo aad حيادة قصية شبية شبية نقول العيون هدونك نحت عدن معركينو قالوا ان احنا القرى امنوا ويتقوا اللي فتحنا عليهم بركاتنا صمت صمت يقولك الخير اللي ستعلن امني اي براقو اي اصاب اي وكع اي وحب وحنا اضل معركين اعقلن اليكم هادا وحسن اسوهم وغنكم وما حبكم ما احاني من مد الماء الى عديد ادو والله تعالهم